بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر ولنثى إن سعيكم لشتا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 إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة ولولا فأنذرتكم نارا تنظى لا يصدى ما إلا لشقا الذي كذب وتولى وسيجنبها لتقى الذي يؤتي ما له يتزكى وما لاحد عنده من نعمه تجزى الا ابتغاء وجه ربه الاعلى ولسوف يرضى